م ا الكريم غرك بربك الكريم يا أ ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ما غرك ب ر ب ك ا ل ك ر ي م ا ل ذ ي خ ل ق ك فسواك ف ع د ل ك في أي صورة م ا شاء كبك كلا ك بل ت ذ موسوعه ن ب ا ل د ي إ ن ل ل ي ك م ا ف ظ ي ن ك ر ا م ا ك ت ب ل س ي للعلوم و ن ن الاسلاميه اسماء ي ن الله هم ا بغائبين وما أدراك ما ا يوم ل د ي ن ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم أدراك الدين لا ى تملك ن ف س لنفس ش ي ئ ا و الله أ م ا ل ح س ل ى